بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهيتين قلوبهم أسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تشرون. قال ربي علموا القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أبغارك أحلام بل اكترى فل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأول.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 ثم صدقناهم الوعد فعنه جيناهم ومن نشاء أهلكنا المسرقين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعفلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يربطون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكيكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حسيثا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما ناعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدننا إن كنا فاعلين فلنطعف بالحب على الباطل فيدمغه فإذا هو ساهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل وإنهار لا يفكرون أم اتخذوا آلهة من, من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما فالهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما عم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 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهِ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عباد لا مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضاهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي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 وَجَعَلْنَ السَّمَاءَ سَكْرَمْ مَحْدُودٌ وَهُمْ حَنَائِيَتِهَا مَغْرُوْوٌ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْنِّيَلَ وَالنَّهَارَ وَالشُّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُمْ فِي فَلَكٍ يَسْبَقُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ فَلَهُمْ إِتَّفَهُمُ الْفَالِدُونَ كل نفس ذاتقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذين كفروا من إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهةكم وهم بدكر الرحمن هم خلق الإنسان من أجل سأريكم آياتي فلا تستعدلون ويقولون متى هذا الوعد أنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن النار حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم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 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم السن شيئا وإن كان مثقال حدة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وطياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفكون وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به آلي إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها آففون قالوا وجدنا آباءنا نبعا بدين قال لقد كنتم أنتم آباءكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أن أنتم اللاعبين قال بربكم رب السماوات والأرض الذي فطره النوآن على ذلك من الشاهدين وَصَلَّى اللَّهُ لَأَكِيدًا نَصْنَعَنَّكُمْ عَدَدَ أَهْلِ تَوْلُومَ دُرِّين جَعَلَهُمْ جِذَارًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ وَقَالُوا سَمِعْنَا فَتَيَ إِذْ كَرُّهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ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 ثم نكسوا على رغوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يجركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانشروا آلهتكم كنتم فاعلين قلنا يا نار قومي برتا وسلاما على إبراهيم وعرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين جعلناهم أعمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات أوحينا إليهم فعل الخيرات وإقان الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين فلوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سور فاسقين وعدخلناه في رحمة الله إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه أهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرتناهم علمعين وداود وسليمان إذا يحكمان في الحرف إذن فشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففحمناها سليمان وكلا آتينا حكما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 ومن الشياطين ما يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم عظيم وأيوب إِذْ نَادَرَكَهُ أَنِّي مَسَّنِي الصُّورُ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِ أَسْتَجِبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ دُونِ آتِيناهُ أَهْلَهُ وَبِهِنَّهُ مَعَهُ وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وعلى الكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت شبحانك إني كنت من الظالمين فاشتجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك جزكري عدنا درته ربي لا تدرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وحبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويذروننا ويذروننا رغبا ورهبا كانوا لنا خاشعين التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وعن ربكم فاعبدون وسقطوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون من يعمل من الصالحات وهو من فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يعجوج ومرجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاقصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ضالين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفيرون وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم إن الحسن أولئك عنها مرعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت عنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق عيد وعدا علينا إن لكنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لفلاغا لقوم خابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آبنتكم على سواء